وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ غَالِمَتًا وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ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 بَلْ نَقُذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَرْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقُ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ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 لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلذة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون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 وَإِذَا رَأَكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّهُمْ يَتَخْذُونَكَ إِلَّا هُزْوَ أَهَادَ الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَانِ هُمْ كَافِرُونَ خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجْلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ